السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أفقنا بدينك ونور بصيرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيد العلم أما بعد فجرسنا لا يزال في كتاب التوحيد وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء هذه يعبد قالوا لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله دوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي منها وعطيت الكزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث طويل رحمه الله وقد اجتمعت على كثير من العلوم والفوائد وعلى علامات من علامات النبوة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فمنها يقول عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض ورأيت مشارقها ومغاربها زوى بمعنى انه جمعها وقرب البعيد منها زوالي الارض يعني جمعها وقرب البعيد منها حتى رايت مشارقها ومغاربها اعطاه الله قوه في البصر وجمع الله له الأرض فراى مشارقها ومغاربها وهذا دليل على كما قدرة الله عز وجل وعلى ما أعطاه الله لنبيه فهي من المعجزات النبوية ومن العلامات لنبوته عليه الصلاة والسلام حيث أطلع الله على شيء لم يطلع عليه أحد فرأيت مشارقها ومغريبها وأن ملك امتي سيبلغ ما زويا لي منها يدل على أن هذا الدين سيبلغ من المشرق والمغرب أكثر من ما بلغه من الجنوب والشمال وهذا الواقع في الفتوحات الإسلامية فإن الرقعه التي فتحت والفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم قد اتسعت من جهة الغرب والشرق أكثر من اتساعها من الجنوب والشمال فهذا مصداق حديثه عليه الصلاة والسلام وأن ملك أممتي سيبلغ ما زو يدي منها وعطيت الكنزين الكنزان هما أموال قيصر وكسرى يعني الدولتين العظميين في زمانهم الروم والفرس الأحمر والأبيض والأحمر الزهب والفضح والجوهر وأن المنك أمتي سيبلغ منها وعطيس الكنزين الأبيض والأحمر نعم قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام وإني سألت ربي لأمتي الا يهلكهم بسنة بآمة أو بسنة عامه يعني الا يهلكهم بقحط وجدم عام يقضي على الجميع ويهلكهم فالله سبحانه وتعالى من رحمته ان استجاب لنبيه عليه الصلاة والسلام لم يجعل الجذب والقحط يعم في الأرض بل يكون جذب أحيانا في جهة وجهات الأخرى خفض فمن رحمه الله بعباده ان هؤلاء يمدون هؤلاء بما عنده لأنه لو كان جذب عاما أنه لك لأن الله لطيف بعباده ولبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله المؤمنين رؤوف الرحيم دعا لامته الا يهلكهم بسنة عامه يعني بقحط عامة نعم قال وإني سألت ربي لأمة أن يهلكها بسنة بعامة وأن لا عليهم عدو من سوى بيضتهم كذلك دعا ربه صلى الله عليه وسلم أن لا عليهم عدو من سوى مخصر فيستبيح بيضتهم يعني عدو من الكفار عدو من غيرهم يعني من الكفار فيأخذ ما في أيديهم من الملك من البلاد ويقضي على رجالهم يقتلهم ويأخذ ما في أيديهم وأن لا يسلط عليهم عدوا من سواء أفسهم فيستطيع حبيوتهم يعني يقتلهم ويأخذ ما في أيديهم وهذا أيضا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته أنه سعى ربه لأمته أن لا يسلط الكفار عليهم فيقو عليهم ويستبعوا بلادهم ويأخذ أموالهم وأن الله عز وجل استجاب لنبيه قال إني يا محمد إني إذا قضيت قضاءا فإنه لا يرد يعني إذا حكمت حكما فلا رد له وإني أعطيتك لأمتك الا اهلكهم أهلكهم بسنة بعامة هذه يعطاه اياها بدون شرط لان الله عز وجل ارحم بعباده والطف فهو لن يهلكهم بشهه بامه والا اوصلط عليهم عدوا من سوى مفسدا فيستبيح اسباحيراتهم ولو تصل ولو ولو تسلط عليهم بقيه الحديث قال وان ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أوليكهم بسنة بعامه والا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من في حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا هذه الدعوة العفيرة وهو ان لا يصرف عليهم عدوا من سوافسه فيسد حرض بيوتههم ايضا اعطاه الله اعطاه الله اياها بشرط ان يكونوا متمسكين بدينهم وحافظين على امر ربهم اما اذا انقلب بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعض يتحاربون فيما بينهم كأنهم اعداء فان ذلك يكون سببا في تسليط الاعداء عليهم فيكون من حوض أدوهم وفي ذلك تحرير حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا يعني ما داموا ملتزمين ومحافظين على دينهم وعلى عقيدتهم ويحافظ بعضهم على بعض ولم يتحاربوا فيما بينهم فإن العدو لن يسلط عليهم أما إذا فتحوا للعدو ثغرة وذلك أن يتسلط بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعض ويسمي بعضهم بعض كأنهم أداء فان ذلك يكون فرصه للعدو الخارجي فيدخل عليهم فيهلكهم يعني يقتل رجالهم وياخذ ما في ايديهم وفي ذلك تحذير للامه وحث لهم على الا يترك للعدو فرصه يدخل عليهم بها بل عليهم ان يحافظوا على امر الله وأن يحفظوا دينهم ويحافظ بعضهم على بعض ويحترم بعضهم بعض اعراض واموال ودماء كما اوصى عليه الصلاه والسلام انا فلا ترجعوا بعد كفارا يقتل بعضكم بعضا يعني فإذا تسلط بعضهم على بعض صار بعضهم يقتل بعض ويسبي بعضهم بعض السبي هو أن يأخذوا نساءهم وأولادهم إذا كانوا مسلمون بعضهم يأخذ أولاد بعض ونساء بعض سبيا كأنهم يحاربون الكفار عند ذلك عقوبة لهم قد يسلط الأعداء عليهم لأن تكون فرصه الأدو ففي ذلك تحذير للأمة من أن يفتح للعدو ثغرة عليهم وذلك بتسلط بعضهم على بعض فإن ذلك إذا حصل يعني ضعف المسلمين وفرصة الأعداء حتى يقول انه لن يسلط عليهم عدوهم ولو اجتمع عليهم من بأقطاره يعني يوج اهل أهل الأرض كلهم على أن يحاربوا هذه الأمة وياخذ ما في أيديهم ويستولوا على عليه لا يستطيعون ما داموا محافظين على أمر دينهم ما داموا ما داموا يدا واحدة على التمسك في دينه ملتزمين فإن العدو لن يستطيع أن يتولى أن يتسلط عليهم. ولو جسمع كل الكفار ما فعلوا ذلك وما استطاعوا لكن إذا فتحوا للعدو ثغرة وتسلط المسلمون بعضهم على بعض يقاتلون بعضهم بعضا فعند ذلك يكون فرصا للعدو حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا يعني فإذا فعلوا ذلك والعياذ بالله يكون سبب في تصليق الكفار عن المسلمين نعم قال ورواه البرطاني في صحيحه وزاد وإنما خاف على أمة الأئمة المضلين نعم هذا ايضا من ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ونبه عليه وهو أنه يخاف على امته الأئمة المضلين الذين يحكمون الناس بجهل أو عندهم علم ولم يعملوا به فهم يتركون كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيحكمون باراء رجال وقوانين وضعية وخالفة للإسلام فذلك يكون ضلالا لأنهم يكونوا ضالون مضلون وإنما خاف على أمتي عن أئمة المضلين لأنهم ضالون فهم يضلون غيرهم إذا حكموا الناس بجهل أو تركوا الكتاب والسنه وحكموا بغيرها فهم ضالون ومضلون وذلك من هلاك الأمة ومن ضعفها وذلك فيه التحذير والتنبيه للأمة حتى يلازموا الكتاب والسنة وعلماء وعلماء الدين الذين تمسكوا بذلك فهم علماء السنة لان العلماء يقول احيانا علماء امه يعني قد يحكموا على حسب أهواءهم او حسب ما يطلب منهم اما علماء الدين علماء المله فهم الذين يلتزمون الاحكام الشرعيه الكتاب والسنه فهم هداه مهتدون اما اولئك فهم ضالون مضلون وهم الذين خافهم علينا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منهم نعم قالوا إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة هذا من علامات النبوة أيضا وهو في نفس الوقت تحرير من الفتن والحروب فيما بينهم وقفل بعضهم بعض ولكن ذلك حاصل لأنه قال وإذا وقع عليهم السيف معناه أن سيقع ما قال إن وقع قال وإذا وقع عليهم السيف يعني إذا وقعت الفتنة فيما بينهم والحروب وقتل بعضهم بعض فإن ذلك يعني استمرار هذه الفتنة واشتعال نارها كلما انطفأت في مكان اشتعلت في آخر إلى يوم القيامة وذلك حصل من قتلة عثمان رضي الله عنه إلى اليوم كما تعلمون أن الحروب والفتن في بلاد المسلمين ما توقفت إذا انطفأت في مكان اشتعلت في آخر فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهواء ان هو الى وحي ويوقع عليهم السيف فلن يرفع أو فلا يرفع حتى الى يوم القيامه يعني ستبقى هذه الفتنه وفي ذلك تحذير اخبار ويراعي منه التحذير فالواجب على المسلم ان يتجنب الفتنه والا يشارك فيها مهما كانت وما وجدت فهو الناجي يعني الذي يتجنب الفتنه ولا يشارك فيها فهو الناجي والسالم نعم قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من امه الاوثان هذا ايضا اخبار وهو من علامات النبوه من ان اناسا من هذه الامه سيرتدون عن دينهم ويلحقوا بالمشركين وهذا وقع في بعض الناس الذين ارتدوا عن دينهم ورجعوا ونكصوا على عقابهم وايضا قوله حتى يعبد فئام فئام بمعنى خلق كثير حتى يعبد فئام من امه الاوثان يعني لا تقوم الساعه حتى يحصل ذلك وهم شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعه حينما يتركون امر دينهم ويرجعون الى عباده الاوثان وذلك والله اعلم انه حينما يهلك المؤمنون بالريحة الطيبة التي تكون بعد عيسى بن مريم عليه السلام تقبض رواح المؤمنين فيرجع الناس إلى عبادة الاوثان لأن شيطان يصيح بهم و له فيعمرهم بعباده الاوثان يعيدوا عبادة الاوثان التي كانت عبادة الجاهلية كالذات والعزة وقد جاء في الحديث أن لا تقوم ساعة حتى تضرب ليات مساو جوسا عند بالخلصة وهو ضاغية كان يعبد في جاهلية، فهذا تلي على أنه سيعاد، فيعبد من دون الله وهذا والله أعلم في نهاية الدنيا وفي آخر الزمان حينما يبقى. على الأرض شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة نعم قالوا إنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يدعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. نعم وهذا من علامات النبوة أيضا فهذا الحديث اجتمل على كثير من علامات النبوة أشار إليه عليه عليه الصلاة والسلام فهذا من جملتها أنه سيكون دجالون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي ولكن من بصره الله فإن ذلك لا يرتبس عليه ولا يقوم عنده شبهه ولا شك فالله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فلسى هناك شك على أنه عليه الصلاه والسلام هو آخر الأنبياء على الإطلاق لا نبي بعده ولذلك قال عليه الصلاه والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي فهذا قطع الشك باليقين هاية هو حديث فلا يتبع هؤلاء الكذابون الدجالون مفترون ما يتبعون من زغى قلبه وخسر دينه ودنياه خسر دنياه وآخرته وآخر هؤلاء الدجال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقد قام يعني وجد بعض هؤلاء وبقيتهم سيخرجون والله أعلم متى وعين ولكن ما دام عندك أيها المؤمن أدلة قاطعة من الكتاب والسنة فإنه لا يخاف عليك ولكن إسأل ربك ثبات واعلم انك على الحق وأن من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب ومن اتبعه فهو كافر لأنه رد الحق واخذ بالباطل وأنه يقول وهذا وهؤلاء الثلاثون ذكر العلماء أنهم هم الذين تقوم لهم شبهه وتكون لهم شوكة يعني يكون لهم أتباع ولهم قوة ويجدون من يؤيدهم ويقوم معهم وإلا قد يكون من يدع النبوة كثير لكن بعضهم كالمجنون يعني يتكلم يقول أنا نبي أنا رسول كذا ثم لا يجد من يعيده فيختفي لكن الثلاثون هؤلاء ذكر العلماء بانهم الذين تقوم لهم شبهه يلبس بها على الناس وتقوى لهم شوكه يقول لهم أتباع واولاد تتبعونهم ويدافعون عنهم ويديدونهم مثل مسلمة الكذاب مثل سجاح مثل الطليحه الاسدي ومثل الثقفي ابو عبيده الثقفي وإن كان سجاح لك هو أنها رجعت وأسلمت وجددت الإسلام لكن هؤلاء على كل حال امثله على من ادعى النبوة ومنهم ما يسمى وإن كنت لا أعرف عنه شيء إلا أني أسمع أنه قد خرج وكان له اتباع ولا يزال يوجد طائفه يقالها القديانيه فهذا مصداق يدل على من قال ان هؤلاء الكذابون انما يقصد بهم من يكون لهم شوكه ولهم اتباع نعم. قال ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خال لهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى نعم هذا بشرى من الرسول عليه الصلاه والسلام على بقاء الحق واستقامته ووجود من يثبت عليه ويبقى مدافعا عنه ملتزما به منصورا من عند الله عز وجل مؤيد ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي عمر الله وهم أحد السنة وجماعة الذين لازموا الكتاب والسنة يعني تمسكوا بالكتاب والسنة ولازموا جامعة المسلمين لازموا جماعة المسلمين والتفى بعضهم على بعض حول الكتاب والسنة لم يريدوا له بديلا ولم يقبلوا مشبها فهم على الحق منصورون لا يضرهم من خذرهم. يعني من تخلى عنهم ولا من خالفهم لأنهم على الحق ومن كان على الحق فالله معه من كان مع الله فالله معه حتى يأتي أمر الله قال العلماء إن المقصود بأمر الله هي الريح الضيبة التي تكون في آخر الزمان تقبض رواح المؤمنين بعد عيسى بن مريم عليه السلام حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله فهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه وهم الذين عند ذلك يحيون عبادة الاوثان والعزة وغيرها ولذلك جاء في الحديث الذي سبق في أحد الدروس إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهو احياء والذين اتخذون قبور مساجد فأنا المسلم أن يلازم جماعة المسلمين عليكم الجماعة اناد الله يا جماعه ومن شذذ في النار واذا ما, ما ياكل الذئب القاصي من الغنم وذئب الشيطان وذئب الانسان هو الشيطان اذا انفرد بك ووجد عليك مدخلا اضللك عن دينك اذا شذذت عن اهل السنه وجماعه وصرت أخذ من كل ما حب ودب ولا تفرق بين الحق والباطل وتسمع لكل ناعق فظل فأحذر من الائمه المضلين وأحذر من دعاة السوء سواء الدعوة النبوة أو غيرها فعليك بالكتاب والسنة وهذه الطائفة هي التي أشار إليها أيضا عليه الصلاه والسلام بقوله لما قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهؤلاء هم أهل السنة وجماعة وهي الطائفة المنصورة التي لا يضرهم من خلفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك فكن منهم وضع يدك في أيديهم واحذر من الشلود واتبت واشأ ربك الزبات نعم قال رحم الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء نعم آية النساء يقول تعالى "علم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومن أولى بالجبث والطاغوت إلى آخر الآية وقد مررنا عليها بما يشر الله وذكرنا أن هؤلاء قوم من اليهود ذهبوا يدعون قريشا الى محاربه النبي عليه الصلاه والسلام وان قريشا اقتدموا الفرصه وقالوا انكم اهل كتاب يعني اليهود عندكم علم فهل نحن خير ام محمد فاليهود لانهم اهل بث واحد وكذب ودجل وافتراء ولا يبالون والا فهم يعلمون علم اليقين ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبيو حق وانه قد جاء بالحق وقد اخذ عليهم الميثاق ان يتبعوه لكن من اجل الهوى الذي يعمي ويصم قالوا لقريش اصفوا لنا حالكم وحال محمد يعني حتى اننا نحكم بينكم يتظاهرون بانهم يريدون الحق وهم كاذبون فلما صاروا يمدحون يذكرون صفاتهم بالأشياء التي تشرف بالكرم والشجاعة وغير ذلك ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكرون أشياء هو بريء منها ويتركون الصفات الحميدة التي هو متصف بها قالوا لا بل أنتم خير واحدة سبيل فهم بذلك ظلون ومظلون وكاذبون فعل ذلك الله عز وجل ود عليهم وكذبهم وله كذلين يعانهم الله نعم قال ثانيا تفسير آية المائدة كذلك تفسير آية المائدة ويقول تعالى قل هل أنبئكم مشهد من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وخنزير عبد الطاوت فأولاك هم أولى بالذنب لأن الله عز وجل قد ذمهم وعذبهم لأنهم تركوا الحق وأخذوا بالباطل والله عز وجل إنما يريد إنما يؤيد الحق بالحق ويؤيد أهل الحق بالحق ولا يخفى الله عز وجل من كان على باطل ومن كان على وإن ادعوهم فالله عز وجل هو الذي يحكم بين العباد في الدنيا وفي الآخرة يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه وعدله وبما أرسله وبما أرسله به رسله وما انزل به كتبه ويحكم يوم قيامه بين عباده بالحق وهم لا يغلمون نعم قال الثالثة تفسير آية الكهف نعم أيضا آية الكهف الذين اتخذوا على كهف أولئك النفر مسجدا وبنوف عليه فهذا صار سبب الظلال حينما يؤتى لهؤلاء ويطافوا في بهم أو يعبدون من دون الله فهذا من الظلال وفيه التحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا ما فعل أولئك الصالحين، كما حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، من بناء المساجد على قبور، بأن لا يؤدي به ذلك إلى عبادتها من دون الله، وهذا الذي حصل في الأمم السابقة، فهو حريص عليه الصلاة والسلام على ألا تفعل أمته. ما غال أولئك لأن لا يحل بهم ما حل بيولاك. نعم هذا الرابع وهي أهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت هل هو اعتقاد القلب أم موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها على كل حال هو الـ الـ الـ الإيمان بالجبت والضاغوت هو أن يوافق أصحابها على ما هم عليه من الباطل واعتقاد ما هم عليه والاخذ بها دون ما انزل الله في كتبه وما ارسل به رسله فما داموا انهم قد عرفوا الحق وعجلوا عنه الى الباطل فصاروا بذلك عبده للجبش والطاغوت لأن لانهم عبدوا الشيطان وعبدوا اهواءهم فظلوا واضلوا نعم قال الخامس قولهم ان الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدى سبيل من المؤمنين نعم لانهم هم يعرفونهم يعني مكراره انفسهم اليهود هؤلاء الذي هو حي بن اخطب وكاب الاشرف الذين ذهبوا الى قريش هم بكلامهم وحكمهم على ان قريشا يعني الكفار احدى من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وانهم هم الذين على الحق هم يعرفونهم كذابين هم يعرفون من قراره انفسهم بانهم كاذبون ويعرفون ان محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه هم الذين على الحق وهم احدى سبيل ولكن لان لهم هوى ويريدون أن يغروا هؤلاء ويغروهم أيضا قالوا هذا الكلام قالوا بل أنهم خير وأحدى شبيه وهم بذلك يعرفون أنهم كذابون نعم قال الثالثة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يعني أن الإمام بالجبس والطاغوت ووجود من يفعل ذلك لا بد أن يوجع في يوجد في هذه الأمة، وفي ذلك التحذير لكل إنسان أن يكون من أولئك، وإلا فهو حاصل لا محالة. لقوله عليه الصلاة والسلام: نت نركبوننا وفي نخذن تتبعنا سنن ما كان قبلكم، يعني طرق ما كان قبلكم من اليهود والنصارى. قال اليهود والنصارى يا رسول قال دعم، قال فمن يعني من القوم غيرهم وفي هذا الاخبار والتأكيد تحليل يعني هو حاصل لا محاله لأنه سيوجد من هذه الأمة من يقلد اليهود النصارى بعباداته وعاداته لا بد أن يحصل ذلك ما ينطق على الهواء عليه الصلاة والسلام حصل فعلا يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية كما تعرفون من بنى المساجد أو القبور ومن دفن الأموات في المساجد ثم طيف بها يطوفون بها ويسألون عن قضاء الحاجات وتنفيس القربات ويضعون عليها السرج وصابيح ويوقون عليها الزهور والعطور والنقود ويفعلون عندها الأشياء التي ربما زادوا على ما تفعل اليهود والنصارى. فهذا هو ظلال مبين وهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام فهو ما ينطق عن الهوى أخبر بذلك محذرا نعم قال السابع تصريحه صلى الله عليه وسلم بوقوعها أعني عبادة الاوثان نعم تصريحه بأنه في آخر الزمان الناس ستعبد الاوثان حينما يبقى على الأرض شراره خوق فعبد الأوثان لأنه لا أبقى في الأرض من يقول الله الله فلا يكون فيه ناشراء خلق، وإبليس يصيح بهم ويدعوهم إلى ذلك فا يستجيبون له لا قال مسألة الثامنة العجب والعجاب ورد من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمي بشهادتين وتصريحي بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أنا محمد خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع تبادل واضح وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه في آمٍ كثيرة نعم يعني المختار الثقفي يعني من العجب أنه يقوم في ذلك الزمن وبعض الصحابة موجود والدين قوي وأهله قوياء ومن العجب أن يكون له أتباع ولكن احسن الله الأفلا ربنا لا تبز قلوبنا فهذا إذا ليسنا فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب سبس قلبي على دينك وأخبر أيضا أن أناسا يريدون عليه الحوم يوم القيامة فتذودهم الملائكه ليس كل من ورد شرب سيعرفهم امتي امتي او يقول اصحابي الغلط مني انا لا ادري اللفظ امتي امتي او قال اصحابي او هي روايتين فالله اعلم فالمهم انه يقال له انك لا تدري ماذا احدث بعدك فانهم لم يزالوا مرتدين عن دينهم منذ ان فارقهم يعني أناس وعياذ الله زاغت قلوبهم ولم يتمكن الايمان من قلوبهم وأما الصحابة أشراف الصحابة والمؤمنون حقا والذين انتزموا لم يكن ذلك منهم لكن المهم انه عرفهم عليه الصلاة والسلام من لهم من أمة فإذا قيل له ذلك فيقول سحقا سحقا لمن غير في دين الله وبدأ أبرى منهم، فهذا من العجب أنه, أنه يقوم هذا الكذاب في ذلك الوقت والذي لا يزال الدين قوي وأهل الدين كثير والمتبسكون والملتزمون به ومع ذلك وجد أتباع ونحن إن شاء الله سبات ربنا لا تنسى قلوبنا بعدين هديتنا لا قال التاسعة والعاشرة البشارة بأن الحق لا يزول بالكليه كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة والآية العظمى أنهم عقلتهم لا يضر من خاذ لهم ولا من خالقهم وهذا مفضلة هذا يعني بشرية البشرى الأولى أنه لا تزال طائفة على الحق منصورة متثابتون عليه و متجمون به البشره الثانيه انهم لا, لا يستطيع احد ان يضرهم لا يضرهم من, خذل من خذلهم يعني تبرع منهم واسلمهم يعني اسلمهم تخلى عنهم ولا من خالفهم هم منصورون من عند الله ملتزمون بدين الله وهي طائفة المنصوره وهي التي على الحظ. من الفرق الثلاث والسبئين وهم من كان على مثل ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى يأتي عمر الله وهم على ذلك نعم قال الحادي عشرة أن ذلك الشرق إلى قيام الساعة نعم إلى قيام الساعة يعني هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة إلى أقل أعجل المسألة قال أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة الشرط نعم يعني إلى قيام الساعة لأنه إذا هلك المؤمنون فمن هلك من مات فقد قامت قيامته بالنسبة له وإذا لم يبقى إلا شرار الخلق فأريهم تقوم الساعة قيام الساعة عند ذلك قريب إذا لم يبق إلى شر الخلق فقيام الساعة قريب لكن الحديث يقول حتى يأتي أمر الله وأمر الله في بالريح بالليحة الطيبة وعلى قبل قيام الساعة لكن الشرار الذين يعبدون الأصنام وعليهم تقوم الساعة هم الذين يبقون إلى تقوم الساعة لا. وقال الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره بأنه راطي الخنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع ويخباروا بهلاف بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفوا على أمتهم من الأئمة المظلين ويخباروا بظهور المتابعين في هذه الأمة ويخباروا بضغاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول إن يعني هذه الأشياء التي عددها المعلم رحمه الله أن هذه كلها أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بها فوقعت كما اخبر فهو كما وصفه الله عز وجل ما ينطق عن الهوى ان هو اله وحيه لان الله عز وجل هو الذي الهمر ذلك وعلمه اياه فتلفظ به وصار كما اخبر فلذلك لا يكون عند المؤمن ادنى شك بوقوع ما اخبر به عليه الصلاه والسلام الذي وقع وقع ولا لم يقع سيقع قال الثالث عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المظلين نعم يخاف على أمته الأئمة المظلين وهذا تحذير لهم وتنبيه انه سيكون هناك أئمة مظلين إما أنهم يعرفون الحق ويحكموا بغيره أو أنهم يحكمون بجهل نعم قال الرابع عشرة يعني تنبيه على عباده ثان وعن ذلك سيكون أما بتعظيم القبور وغيرها من ما يفتتن به الناس ويقعون بالغلو فيه سواء أقوالا أو أفعال المهم ذلك سيكون وأما في آخر الزمان هذا قطعا أخبر به باحاديث كثيره أيضا أنها ستعاد يعيدونها شرار الخلق فيعبدونها نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين